من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، وقدف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار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 ان الله يسلط رسله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افى الله على رسوله من أهل القرى فللله ولرسول ولذِ القرباء واليتامى والمساكين وبنِ السبيل كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتكرر رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأبوالهم يبتغون, يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون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 وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلوا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 تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا داقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر